محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقاً يقاتيه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناقوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الذي تساءلون به والأرحم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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة, دلالة في النار أوسيكم وأوسي نفسي بتقوى الله عز وجل. كما قال سبحانه ولقد وسينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وقال أيضاً إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم وقال ايضا ان للمتقين مفازا ابغى تحيه الله سبحانه وتعالى نقومت رحمكم موت محمد صلى الله عليه وسلم نوصي انفسنا وننوصي انفس ذنوب تني اقوا الله سبحانه وتعالى في السر أَمَكَتْكَا قُتْبَيَةُ يَا لَوْا بِإِذْنِهِ تَعَالَى تُتَزُنْقُمْ زِيَةَ السُنَّة وَأَثَرَهَا فِي النُّفُوسِ سُنَّة وَأَثَرِ زَيْكِ تَتْكَى نَفْسِ زَيْكُ قال, قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العبيد قُلْ إِن كُمْ تُمْ تُعِبُّونَ اللَّهُ فَاتَّبِعُونِي الله سبحانه وتعالى أنا سيما قل سيما إن كنتم تحبون الله كمانيمنا فينا الله سبحانه وتعالى فاتبعوني فتنمتم محمد صلى الله عليه وسلم جاء سنة قال المحدثون ونحديث ونسيمة أنظر ونسوغليك بحلم الحديث ونسيمة رفض السنة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم متوتوت أنباته كمي يجنزونتم محمد صلى الله عليه وسلم من قول كتكمنه أو فعل أو بتينه أو تقرير أو كتو أنباته صحابة رضوان الله عليهم ومفانا او صفة خلقية او خلقية او صفة مميلة او نصفة تبيعة هنا يتكلمين هنا لفظ السنة كتكوان حديث الله سبحانه وتعالى عنداني القرآن ايانينجا مكونيكو زنبون زياق وفادن محمد صلى الله عليه وسلم من ضمن النصوص katkada nili za kuweka wazi ya kuwa inafasa muislamu apotee sunna zake ndugu muhammed sallallahu alaihi wasallam qala jallal sha'nu wama atakumur rasul fakhuduhu wama nahakum an tanahu allah subhanahu wa ta'ala katika sura توتى عمات عمت محمد صلى الله عليه وسلم أبو جاناته فاخضوه كتكوين وما لهاكم عن مقاته ناتى توتى عمت عم محمد صلى الله عليه وسلم أميكتازا إبو كاننات مكياتي لذلك الكادرين في زميني عباده لذلك يدخل لانا فاطمه سنه ذلك من محمد صلى الله عليه وسلم قال جل شأنه قولا اطيعوا الله واطيعوا الرسول فإذا ولوا فإنما عليه ما حملوا وعليكم ما حملتم فكسروا رسوله الله ناسما قل سمى اطيعوا الله سمى اؤمن ونطيع الله واطيع الرسول نرم تسيمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن تولى كان هو تقوم يقيفك إليه وكياتك فإنما عليه ما يحمل وعليكم ما يحمل فإن تولى كان يمتلك فإنما عليه يتقوم يقوم يقوم يحمل ويقوم يقوم يحمل وعليكم ما يحملتم نعني يمتبصف عنه من شعر ببش katka dalili nyingine na kudhibisha kwamba taatuhur rasul ya kwapo الله Muhammad sallallahu alaihi wasallam lazima Allah subhanahu ya ayyuhalladhina amanu atiiullaahi wa rasuluhu wa la tawallaw anhu wa antasma'uun katasurati al-anfal Allah anasema ya واطيع الرسول نمت إلى膳下 محمد لسلح particularly فإن تولوا يأيون يا الذين آمنوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول والله لن تولوا عنه من السلن؟ من السلن المغيق chase- ز محمد محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تسمعون لسYe something a-liak-wan-i-i-mi-nazqiyya هناك سؤال أكم صلى الله عليه وسلم بلذيء كالكدليل نجينه يقوم فضمت محمد صلى الله عليه وسلم كالكسورة النور الله نسيمه وأقيم الصلاة وآت الزكاة وأطيع الرسول لعلك ترحمون الله نسيمه أقيم الصلاة اسمه مشيني صلى وآت الزكاة وين ذاكا؟ وأطيع الرسول امتيني محمد صلى الله عليه وسلم لعلكم ترحمون إن الذكواني مكورميوة بلوبيل كداليل من دينه يقول لبديش يا قوة كنفاتر محمد صلى الله عليه وسلم بلوزيبة قال جل شأنه من يطيع الرسول فقد أطاع الله, الله ولعنبي أتمتي ابت المحمد صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله أمنتي الله سبحانه وتعالى هذا الدليل سأكد بديش أفو كمتي ابت المحمد صلى الله عليه وسلم لذيما كم إسلامه ولأبسكي ابت المحمد صلى الله عليه وسلم يقول كذا يقول كم تسلم على سماهيري إن أبصير مسلامه فرح بلعنبي كتك سورة الأحزاب الله نسيح، لقد كان لكم في رسول الله أزود الحسنة الله نسيح، لقد كان لكم هم أتhora أيضًا في مثل الله أتفاق ثves في رسول الله قامت مع اூ محمد صلى الله عليه وسلم أزود حسنة في نظار يأتي مساء أضعوا يا قساء انتوا محمد صلى الله Ufata imtul Muhammad s.a.v. Alibo fundisha. Ufata imtul Muhammad s.a.v. Alibo kuwa ye. Usamu ni kuya te ina njihayati. Dho Allah jalla wa'ala. Karka suratul baqara. Akasema. Fa in amanu. Bimitli ma aman tun فَقَدِ اتَجَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَارِ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ وَهُوَ السَّمِيعِ الْعَيِيمِ كَالكَ سُرَةُ الْبَطْرِ اللَّهَ لَسَيْنَوْا فَإِنْ آمَنْ كَمَا وَا وَتَامِينِ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ به Kama bila ambavu li huwamini nini, masahaba, kwa sababu masahaba rizualu Allahi alaihim, wa walifayalini, walifata nyanyazaki mtu Muhammad s.a. Do Allah kasema, fa in amanu, kama wawu watamini, bimithli ma amantum bihi, kama bila ambavu li huwamini nini, fa kaditadawu, mta wa imtawallawu. Na mta kufaini, mta kufu, fainalama um bi shiqaq mitakuwa wakati wa manganyivu fainalama um bi shiqaq fa sayakfihumullah allah kafaneni atawatosheleze ninyi wa huwa samiu alalim na allah anakufika na sifa elimu na kusikia vile vile katika dalil atapoacha nyange yake mtumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakuwa wakati ka mwangamizo qala jalla shaq qala jalla shadu wamni yashaqi rasul min baada ma tabayyana alhudwa wa yattabi ghayr sabil almu'minin nwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira Allah anasema ataata kufuata mtumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbali ma tabejja laul hulla baada kuwa uongozo umemfikia ashajua hadithi ashajua dalili wayatade ghaira sabili lilmu'minin sifaate nyanja ya masahaba kwa sababu masahaba wao walifatu nenye zake mtumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah nasema yuwalli matawalla ثم يلهك ذا اللي جهنم ثم يغيزه موتوني واساءت مصيره. ناتقوه يتكوا ما البخاري في صحيحه ان الدوريرا ترهي الله ان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من خظا قل يا رسول الله ومن يأبى قال من أطعني دقل الجنة ومن عصاني فقد أبى قال كي البخاري قال كي البخاري حديث لبكيه دورير رجال الله عنها نسيمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى كل أمتي أمان قوت يدخلون الجنة وتنجيب بقوني illa man abaa isipokuwa wale ambao aliokataa qala ya rasulullah muhammadus sallam akaambia mtusallam wa man yaaba na naambaye atakataa huyo qala akasema man ataani wala ngai adabiti mini wala ngai atakubali maneno yangu dhakala janna Ata inga bifoli Waman asali Na uyambata fanini Ata na asumimi Fahad abba kama fanini aminika Kwa sababu kumkubali mkuma hamil salli salli Ni ufati mungozo wake Ufati maamulisho wake Ufati mafundisho wake Alufanini ali ufundisha sallu kama raayitumuni usalli Asema ya kuwa Sallu salimi Kama raayitumuni usalli Kama gili ambago Mulivu na wanamuna fanini usalli فأخرج الترمبيج وابن ماجا وغيره عن عرباغ بن ساري رضى الله عنه قال وعبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعدة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعدة مودع فأوسنا حديثنا موكيمام الترمبي وابن ماجا وانجراه كالتحديث عرباغ بن ساري يا نسيمة وعبنا رسول الله يقوم في محمد صلى الله عليه وسلم ألتوبة سيسي مواعظة ألتوبة مواعظة سيسي وعظنا رسول الله مواعظة واجلت من القلوب وإذا نفعلين يعني قوة نكباتية نيو نيو نيو نيو نيو خوف واجلت من القلوب يقوموا نفعلين الهنجان يقوى قب وضربت منها العيون نكفانين يكتوا مخوز فقلنا يا رسول الله روكمكم محمد صلى الله عليه وسلم كانها موعظه مودعه لان كان قامها موعظه اما ويو كنا قام كنا تواغا فاوصينا الله عليه عليكم بالسنه اسيق بتخوي الله عبد ودن فقام دي اقو انا اوصي الله سبحانه وتعالى السمع والطاعه na pusikiza na puti wa inta ammara aleikum abdun habashin kama nini mtu na mtumwa mwa ambana fa inna umeya من ish minkum hakika mmoja wenu atapuishi fa sayara kthilafan kathira ataona tafauti tafauti nindi akatoansi akasema aleikum bisunati katsema kwa chikamaneni na sunna za ndowafi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alaikum na sunna wa sunnatul khulafa' arrashid chikamaneni pile zile na sunna za khalifa hawa 4 Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali akatowasiya kaendelea akasema abdu alayya bin nawajid akatema kwa pile zile sunna chikanae ziskae Hakatoa siya mwisa kasema nini? Waiyaku mwisa tutumbo. Kweni mbali na jitu vina kuzuliwa. Hakatoa vya sema. Maenu na kula mwisa tini. Bidha. Shotoa tiya bida anuzushi. Hino wa siwa kena ni Mkuhamadu sala salam. Kudusisi sulhana kallamu wa bihamdi. Kasa kaila ala ala الله لحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد بلبيله قال شيخ الإسلام من تيميا كما في الفتاوى شيخ الإسلام من تيميا كبير ملكا كتبتك الفتاوى كتابة مباتك من قصنع فتوى ذاك طريقه السنه علم وعدل وهدى اسماها هو دين السنه علم وونgozo nuadilifu kasababu sunnah haina upotee duniani Allah subhanahu wa ta'ala ketika suratul qasar akasema fa in lam yastajibu laka fa alam an lam tatabi'u Awa fa ila misa jibu laki sallallahu sallam Hawata kujibu hawa Fa'ala mduwa ya kuwa wawu Annama yatabihuna awawu Ya kuwa wawu wa neilu matabidu yao Duhafa shika nasema shakul Anasema Kavirika kakotawa Tariqatu sunna ilmu ni Kwa sababu sunna aina ujinga yake. Pili huda inaongoza. hatu tatu eh tariqatu sunna ilmu wa adlu wa huda kile kile ni ni wadilifu ni wadilifu yake wa na tariqa ya uzushi kwa vipi jahlun mujinda kwa sababu ala bid'ah wao hawasomi wanukirua maana ya ilmu kusoma kwa sababu utaposoma utajua ukweli kwa watu sana kwa nini usome kadahal awala alain فعضو الجهد نعنوه كشه فيه لبالال كنا نيني كنا قوتكوا نيني يكي فسبابه ما من مبتادعين إلا يبتادع هكونا متوابيني سوف نكون فانعنالك وزوش نيني كشه تابي شيخة كثيرا اتباع الهواء وماتاك والأمفس كفتا نيني كفتا ما تمانيو Kwa sababu, mubi tadi, eh, mdusha napaanini, aneine na yake. Haendi kulingamani dini na kusema. Hata kuambia vana kuna matrih hapa. Kuna pesa na upata. Ifibahu alhawa kupata matamaniyo. Wama atahu wal amtu. Na nafsi nafahi nafsi naofenda. Kwa sababu, nafsi nafena pesa, kasa nafaina aneina pesa. Hiyo katika nini, hiyo katika nusus. Ama katika kuali, zaahalu ilmi. Katika mas'ala nini, mas'ala ya sunna. ما يفعله؟ قد كما سألها هيا صلى الله عليه وسلم قد كحديث يا عائشة رجل الله عنها سيما من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد سوى من أحدث هيو تأمي أتقوم نقذوه أو أكلت قفية في أمرنا هذا katika mafundisho yotu sisi haya fa huwa raddon atarudishio mwenye po bi riwaya na katika riwaya nyingine man amila amalan yote ambaye atafanya amali atafanya ibada yote neisa عليه amruna katika amali hiyo katika ibada hiyo hayu katika mafundisho yotu fa huwa raddon anarudishio mwenye zilebile هذا كحديث من صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل وجور من تبعه ومن دعا إلى ضلالته كان عليه من الإذن مثل آثان من تبعه لا ينقص ذلك من آثان من تبعه حديث صلى الله عليه وسلم من دعا إلىه ولا أمباد أتلقنيوات تتكوو بوزم زوري أتلك ذوات katika njia sawa kana lafumina l'ajl atapua na ujura mitla ujuri mantabia sasa ujula fanyo l'infata laa ya mfosudhali kame kujia ujiti e ipungu katika ujura wao chuchote glebila katowansia kasema wa mandaa ila wa balalati na ula watu katika ukochefu atalingania watu katika njia ambosi ya sawa كان عليه من الإذن أتفونا مدامي مثل آتان من تبعه سأساو ذنبه فانيني وليون فتح لا ينقص ذلك من آتانه الشيخ أقول فنقول كتنيني كتك مدام بيوجيته قال شيخ إمام أحمل بن الحنبل رحمه الله إمام أحمل بن الحنبل أنا سيما كابلان بابا لوتاجة شيخ الإسلام من تلمية كتبتك الصارم المسلول anasema nkadharaja katika mshaf kwaajadwa ta'ata ar-rasul fi 33 mawadhi'a namna mwa anbara anasema ya kuwa yeye amaangalia katika katika mshaf akakuta akua kumti mtumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam imetajwa katika sehemu 33 asa imara mwislamu ninakwasa ufuate nyanja za mtumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam na amuru shaki Allah subhanahu wa ta'ala اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد, محمد. كما باركت على ابراهيم وعلى ال, وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم حقق حقا وارزقنا الثبات وان الباطل باطل وارزقنا التبعه اللهم خصنا من خفتك كما تحلله بيننا وبين محشرنا ومن طاعتك ما تبلغنا به جنته ومن لقينا ما توعد به علينا مصائب الدنيا امطئ عنا اسمائنا واعذ طالنا وقوا أبدا ما بقيتنا واجعله الوارثة منا واجعل, واجعل تعرنا على من ظلمنا ونصورنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علنا ولا إلى النار مسيرنا واجعل جنات الجنان لنا وارضنا اللهم لا تجعلنا ذنبا الا غفرته ولا همنا الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حادثا من حوائج الدنيا والاخره يا لقد ذم لنا في صلاح الا يسرته علينا وعننا على قضايا برحمتك يا ارحم الراحمين صلى محمد وعلى اله وصحبه